بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستمد سنته إلى النبي أما بعد فإن عقد الإجارة يقوم على أمور لابد من توفرها فهناك العاقدان وهما الشخصان فأشهر أن لذال على إدران عقد الإجارة ولا بد في هذين العاقبين المؤجر والمستأجر من أن تتوفر فيهما أهلية الإجارة ولذلك بأن يكون عاقبين بالغين مختارين غير مفهين كذلك يكون هرين فلا تصح الإيجارة استئجارا ولا تأجيرا من صبي إلا إذا كان مميزا وأذن له بالتصرف فمثال ذلك لو أراد الصبي أن نؤجر عمارة يملكها إرثا من والده فإنه لا تصح إيجارته ما أنه هو المالك الحقيقي لها ولا يسح له أن يؤجرها إلا بإذن وليه فإذا أذن له وليه صحة الإجارة وكذلك لو كان عنده مال فأراد أن يستأجر بذلك المال شيئا فإنه لا تصح إجارته إلا أن يأذن له وليه اشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون بالعا عاقلا فلا تصح الإجارة من مجنون لا يكون المؤذر ولا المستأجر وكذلك أيضا يكون شرا إلا إذا كان عبدا مأزونا له بتصرف ويكون كل من المؤذر والمستأجر مختارا أي أنه أقدم على عقب الإجارة باختياره ولضاه ولم يكن ذلك عن كف فالإكراه يسقطوا الاعتبار لعقد الإجارة فلو أن شخصا جدر على تأجيل داره أو عمارته أو سيارته فإن العقد لا يستح والعلماء رحمهم الله يقولون يشترط في العاقدين ما يشترط في البائعين يعني من أهلية التصفر كذلك يشترط بالكية بالشيء الذي يؤجره فلا يجوز ولا يفش أن يؤجر الإنسان نال غيره إلا إذا كان وكيلاً عن ذلك الغير أولياً قائماً على شؤونه أو يكون النقاضي قد نصبه لرعاية المصالح المالك الحقيقي كما في المسجور عليه هذا بالنسبة للمؤجر والمستعجر أما بالنسبة لمحل عقد الإجارة فمحل عقد الإجارة هو الأجر والمنفعة فالعاقدان يتذقان على تأذيل شيء لقاء ثمن مشروع أو لقاء أجرة معينة وبناء على ذلك ينصب إيجاب كل من الباء من المؤجر والمستعجر على محل هذا المحل إذا كان المنفعة السكن مثل الفنادل ومثل العمائر والفلل الشقر والغرف فإن المنفعة هي السكن. فيقول له أجرني شقرتك سنة بعشرة آلاف فأصلح قال قبل فتقول أنصب عقد الإجارة من إجاب والقبول على منفعة هي سفر الشفقة لمدة في السنة وعلى أجرة مع عوض وهو العشر فؤالها فإذا أقضي الإجارة لنصب على المنفعة والعوض المبذول لقاء المنفعة سواء كانت المنفعة السكنة أو كانت المنفعة الركوب كركوب السيارات والطاقرات والطائرات ونحن كل ذلك من الإجارة وينصد عقد الإجارة على هذا النوع من المنافق وأما بالنسبة للمنفعة التي هي محل للعقد فلها شروط سيبينهم المصنف رحمه الله أن تكون منفعة مقصودة وأن تكون مباحة فلا تكون منفعة محرمة وأن تكون معلومة غير مجهولة ونخل ذلك من الشروط التي سيبينها رحمه الله وأما الثمن فكل ما صح ثمنا في البيع صح ثمنا في الأجرة فيجوز أن يقول له أستأذر منك هذه الغمارة في عشرة آلاف في ويجوز أن يكون العوض وتكون الأجرة من النقل وهو الذهب أو الفضل فيقول له أستأذرها بعشرة آلاف اليام هذه فضل أو يقول أستأذرها بمئة جنيه من الذهب هذا ذهب وقد تكون الأجرة من المشمونات كأن يقول له أجر عمارة تهابه سنة في هذه السيارة قال قد نعف يكون العوض وتكون الأجرة من الأعيام هذا محل العقل ينصب عقل الإجارة على منفعة وعلى ثمن او عوض مشروع لقاء هذه المنفعة أما الرقم الأخير فهو الإجاب والقبول وهو الذي يسميه الظلماء بصيغة عقب الإجارة صيغة عقب الإجارة تقوم على الإجاب أدرتك داري أدرتك سيارتي أدرتك أرضي إلى آخر ويكون مناك قبول من قوله قبلت أو رضيت ونحن ذلك لما يدل على القبول والرضا إذن فعقب الإجارة يقوم عن هذه الأركان التي تشمل العاقبين وتشمل محل العقب وتشمل صيغة عقب الإجارة ولكل من هذه الأركان شروف لا بد من توفرها للحكم بصحة عقب الإجارة وهذه الشروف هي جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع لكي يحكم بصحة عقد الإجارة واعتباره وقد تقدم عريف الشرط لغة مصطلاح وإذا قال الغلماء يشترق لصحة عقد الإجارة أو لأقد الإجارة شروط لابد بد من توفرها لحكم بصحته فهذا النوع من الشروط يسمى بشروط الصحة وإذا أردت غضا تقول هي جملة من الأسباب والعلامات والأمارات التي نقص بها الشارع يعني عقامها للمكلف حتى يخكم بصحة عقد الإيجارة على الأدن فأنت مثلا إذا جئت إلى أي عقد إيجارة فألك رجلاً اتفقا على عقد يا قال اتفقنا على تأزيل هذه السيارة بكذا وكذا لمدة شهرين أو لمسافة ألف إلى كيلو مترات مثلا فأنت تنظر في هذا العقد والاتفاق بين الطرقين هل سوف شروط الصحة فإذا وجدت العلانات والأمارات التي مصطبها الشارع وجدت أن استأجر منه السيارة شهرا فالسيارة المرابجها الضكوب وهذه المنفعة وهذه المنفعة مأدومة بها شرعا ثم هذه المنفعة معلومة لأنه محددها شهرا او حددها بالمسافة فقال نحكي من نسر مثلا وكذلك العاقدين وجدته وجدتهما على اختفات معتبرة شرعا من أهلية ووجدت فيهم اختفات معتبرة شرعا من أهلية العاقدين فبعد ذلك كله بعد وجود ذلك كله تقوم عقد إجارة صحيح فأنت تحكم بصحة الإجارة من خلال هذه العلامات والأمارات التي نصبها الشرق بالحكم بصحة عقد الإجارة هذا معنى قول العلماء بشرف الصحة أو شروق صحتها كل ذلك يتخدم أن تبين العلامات التي ينظر الفقيه من خلالها إلى العقد وكذلك ينظر القاضي والمفتي فيحكم بصحة عقد الإجارة وعقد. إذن أي عقد إجارة لو جاء الشخص وقال عندي عقد إجارة لديتي أو عمارتي أو سيارتي أو مزرعتي فأول ما تنظر تنظر في شروط الأشياء وعندك شروط تتعلق بالشخصين الذين يتفقوا على هذا الحق وعندك شروط تتعلق بالمنفع نفسها سكن الدار والمقصود من هذه السكنة هل هو معلم به الشرعنة أو هل معلم به الشرعنة هل هو معلوم ومجهول ونحن ذلك من الشروط المعتبرة إذا وجدت الألانات والأمارات المعتبرة لحكم السحة تنفع العقب في حكم, حكم الشرع الصحيح وإن وجدت أي شرط من هذه الشروط قد اختل تقول العقب غير صحيح جاءت رجلا وقال اتفقنا أنا أن أؤذره سيارة بأشرة آلاف لمدة سنة ف لما اتفقنا على ذلك أحضرت السيارة فلم يرضى وفقق السيارة وقال هذه السيارة أنا لا أقضل هذا عشر فائرة إذن سيندمه من عند الصاري اختصم إليك, اختصم إليك في القضاء أو سألاتك فتوى وقالت اتفقتنا عن فلان على إجارة السيارة بعشرة ألاف من تتشن وبعد أن اتفقنا ودفع المال رجع أمين عبد فجئته بالسيارة خمسا عن طبولها تقول له هل السيارة كانت معلومة ومعروفة عند المستعدد قال لا هل وصفت السيارة صفة تزول بها الجهانة قال لا فطول إذن انصبعت بالإجارة على شيء مجهول الذي هو السيارة ومن حق المستعدد حينما نظر إليها فلم تناسب أن يرجع لأنه يريدها لمن سعى قد يرى وغالد الظلم أن المثلها لا يقوم بهذه الموجهة إذن فأنت حكمت لفساد هذا الموعد لنحقق لجهالة حين المؤسجرة ولو قال له أؤدرك شقة في داخل مكة بأسرة آلاف فيها أربع أبرا والتفاة هي كذا وكذا وكذا يعني التفاة الشقة لكن لم يشدد مكانها فاتفقاً عنه ودفع له جزءاً من الأجرب فلما نظري في مريها الشقة وعبابها نائية أو بعيد عن الحرب فقال له أنا لا أريد هذه الشقة أو لا أرضى بهذه الشقة إذا اختصنا إليك تقول اتفقتنا على إجارة شيء فيه جهالة كان المنظري أن تحدد مكان الشقة وأن تحدد مكان العمارة طيب لو أنهما اتفقا على تأذير عمارة أو سكنين ووصف هذا السكن فقال له وأجرك عمارة بجوار حرم وهذه العمارة من صفاتها كذا وكذا وكذا ووصف العمارة للصنطان قال قبل بعشرة ألاف قبل فلما جاء إلى العمارة وجد أن هناك صفات لم توجد وأنه ذكر له صفات لم يرى هذا العين المعجة. فقال له لا أذي تقول نعم من حقك لأن الأجارة لا تصح إلا على شيء معلوم ولما وصف لك صفة وصف لك المؤذرة فوصف لك العين المؤذرة واختلفت الصفة فلت فيار الرؤية مثل ما تقدم معنا في البيت فإذا أجر شيئا خاضرا ناظر وقال أؤجرك هذه العمارة وأشار إليها وأجرك هذه الثيارة فحينئذ إذا اتقطاع أن يستجريها ويعلم شفاتها فإنه يستجريها ويعلم شفاتها ولذلك لا بد من معرفة العين المؤنشرة وقلوب العقل من انتهالة العين المؤجرة ومعتبر فإذا لا بد من موجود شفاته يعني الشريعة فينما تذكر أو يذكر الفقهة هذه الشروف ينبضي لطالب العلم قبل أن يدخل في الشروف فيما يقرأ يشترض في لسحة عقل الإجارة الحج اشترطوا صحة الصوم ينبغي أن يعلم أن هذه الشروط يقصد منها أمرا الأمر الأول رفض الظلم عن العباد في الثقوق والمعاملات التي تقع دينا والأمر الثاني معرفة ما أذن الله به من العقود وما حرم فإذا هذه الشروط في الأصل لا تأتي من فرق لا تأتي إلا بدليل شرعيه او أصلي شرعية دم على اعتباره على اعتباره مثلا لو قال لحقائي لماذا تشترق أن تكون العين المؤجرة معلومة تقول لأن الشريعة شريعة عدل ولا تجيز للمسلم أن يأكل مال أخي المسلم للباطل فالمستعدة لذا استعد رشيء مجهولا فتح الباب لأهل الفساد أن يأكلوا عمال ناسي للباطل فيأتيه ويقول له أجرك عمارة من أدعى فقال فظنك أنها في مكان طيب فتظهر في مكان غير طيب, طيب وقد قررنا هذا وضيناه وضيناه تشتراك الشريعة وتشتيدها بعقود في عند كلامنا على شرط العلمي بالكمل والمثمن في البيت فالخاصة أن شروط الصشة هي جملة من العلامات والأمارات التي نصدها الشارع للحكم بصحة العقل وبناء على ذلك هذه الشروط التي سيدكرها العلماء في القسم إلى قسمين القسم الأول شروط ورد النص بها وبينها نص الكتاب وصنة وشروط فهمة من أدلة الشريعة ومقاصبها العامة أو نبه الشرع على النظير بالنظير على نظيره فمثلا عندنا عقد البيع عقد البيع مثل عقد الإجارة والله عز وجل جعل الأشياء أمرنا أن نرح أن جعل الأشياء معتبرة ضعيلة لها إذا كانت معلمة وهذه العلم يقصف منها المقاف ويرحق بها ما هو شديه بها في كلف العلة فإذا وددنا عقد الإجارة آخذا حكم عقب البيع لأن المستعدد دفع المال لقاء الملفاء والبائع والمسري دفع كل منهما ما بيده لقاء الآخر فأصبح من حقود المعارضة وبناء على ذلك كما أن الشريعة اشترك في البيع العلم وانتفاء الجهالة ونهى صلى الله عليه وسلم كما يحبيه الصحيح عن بيع الغرض ونقول لا يصح ولا تصح الإجارة إذا كانت على وجه الغرض وكما أن الله سبحانه وتعالى حضرنا علينا ان نأكل أمام الناس بالباطل فنبيع تجارة على سبيل الكرم او على سبيل الغش الذي أكمده مام كله أو بعضه بالباطل فذلك لا يدج للمؤذف أو المستأجد أن يأكل مال أخيه بالباطن فهو إذا أذره خنارة على أنها موصوفة بصفة كاملة ودفع له عشرة آلاف هي أجرة مثلها في كمال تتبين أنها ناقصة وأن مثلها يسحق الخمسة آلاف التي نص الأجرة يكون قد أكل النصف الباطن الباطن فإذن هذه الشروع إلا أن تكون منصوصة فقوله عليه الصلاة والسلام لم يستأجر أزيرا فليعلمه أزورا فهذا ضيّن وحدّث ولا بد من العلم بالأجرى وإلا أن تكون ملحقة من عليه لأن الشريعة قوائدها أولية وأصولها عامة والفرع تابع لأصله وكذلك يلحق الملحق المظير بنظيره عند وجود العلمة المقضية للإلحاث قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة تتكنادار إذا قال المصنف تصح بثلاثة شروط بأربعة شروط فتقرر الشرط بقوله تصح وتقول هذا شرط صحة لأن هناك شروط صحة وشروط هنا وهناك شروط وجوب فشروط الصحة تكون في العبادات وتكون في المعاملات تكون في العبادات تقول تصح الصلاة إلا من العاقمة ولا تصح الصلاة إلا بطهارة طهارة توضى البدن والمكان هذا شرط صحة في عبادة ويكون شرط صحة في المعاملة مثل أن تقول يشترق للصحة في البيع العلم السمن والمثمن هذا شرط صحة متى ما وجد حكمة بصحة في البيع ومتى ما فقط حكمة في قوله الأولها معرفة المعرفة أولها معرفة المنفعة إذا اتفق العاقدة على إجارة فلا بده من أن يشدد المنفعة التي اتفق على إجارة أو الإجارة من أجلها وعقد الإجارة ينضغي على طالب العلم أن يعلم أنه ينصب على المناخ المباحة والمأدوم بها شرعا كلها فيشمل أي منفعة أذن الله بها وهي مباحة يجوز تعاقب عليها يجوز أن تستأدر شخصا من أجل أن يحمل المكان ويجوز أن تستأدره لتنظيف الدار ويجوز أن تستأدره للحداثة والمجارة ويجوز أن تستأدر الخازمة للطب أن تستأدر لبناء الدار أن تستأدر لإصلاح النزرة أن تستأدر لرأي الظلم أن لكل شيء من المنافع المباحة إذن لا بدأ أن نعلم أن عقد الإجارة ينصب على المنفع يعني نحل العقد مصرحة ومنفع يريدها أحد العاقدي لقاء مبلغ وعوض إجهار فإذا كان عقد الإجارة ينصب على المنفع فينضغي ثقها المقويل لا نصحح عقد الإجارة حتى تحدد المنفع وخذها قائدة أي اتفاق بين الطرفين في شيء متربد بين أشياء عديدة غير متفافئة وغير متساوية لا يأذن به الشر السبب في هذا أنه لو اتفق الطرفان على شيء متفاوت ومحتمل لأشياء متعددة متفاوتة فإنك لا تأمن الخصوم بين الطرفين وهذا ذكرناه في البيت حينما يقول له بغتك سيارة من سيارات وسيارة فيها البيت وفيها الرديد فإذا لا يصح البيت لأنه يحتمل أن يدفع العشر الآلاف لقاء سيارة فيقول له كن هذه الرضيعة فيقول له كيف تدع لي هذه الرضيعة تتفق أنت معي على سيارة فألزمك بأي سيارة فإذا لو اتفق الهاقدان في عقد الإجارة على منفعتي مجهولة قال له تأتي وتشتغل عني ماذا اشتغل الله أعلم أي شيء يشغل فيه تشتغ فيه لا يشغل الاختمال أن يكون ظن الأذير في شيء يعلمه وشيء يحسنه فإذا به في شيء لا يحسنه واحتمال أن يكون في شيء يدنه خفيفا عليه فإذا به تقيم عليه فإذا لا يصح أن يقع عقد الإجارة إلا على شيء معلوم وهذا يعني يضل على سنو منهج الشريعة الإسلامية وأن تريد العاقب وهو المستأل الأذير أن يدخل للإجارة مثل إلا القلب ارتاح المشر والبال يعرف من الذي له ومن الذي عليه سننظر إلى حكرة في الشريعة أنه لو اتفق الطرفان على شيء مجهود لا يستطيع العامل أن يقدر أجرته لأنه لا يعلم مدى العمل المطلوب منه فهو يقول له أستأذرك يوما تشتغل عندي بمئة فإذا ما يستطيع أن يعلم هل العمل الذي يطلبه منه يستحق المئة أو لا يستحق وحينئذ يختلف فلا ربنا أنه ضرع أن العالم يستحق من أفيل بها أن يستحق من أفيل فإذن لا يجوز هذه القائد لا يجوز أن يردد أحد العاقدين العاقد الآخر في شيء محتمل ما بين السلامة وعدمية في شيء محتمل ما بين الجودة والرزاءة بل لا بد من التحديد معركة المنفعة المنافع مثل ما ذكرنا عاما المنافع تشمل السفنة وركوب الدار يعني الآن مثلا فيما تؤجر التكسي التكسي أو نحو من أدى الركوب ونحن نمثل بأشياء معاصرة لأن طلاب العز إذا ضربت لهم الأمثلة بالجوار وفي الأشياء القديمة ما يعيشونها ولا يستطيعون تطليقها على ما يعيشون الآن المنافع الوجودة والتي نجدها أو يمارسها كثير من الناس في, في أيامهم مثلا إجارة السيارات للركوب إجارة الباخرات للركوب إجارة القاطرات طائرات كلها إجارة لأنك لا تريد شراء سيارة بنفسها ولا الباخرة بنفسها ولا القطاع بنفسها ولا سيارة بنفسها وإنما أردت مصلحة معينة ومنفعة معينة تأخذها من هذه الأي فإذا لو قال له أريد منك أن أن تؤذرني سيارة إذن المنفعة معلومة وهي تأذور السيارة للركوف أن تكون المنفعة معلومة فلا يصح المنفعة مجهولة فلو قال له أستأدرك على أن تعمل عندي كل شهر بألف قال ماذا أعمل عندك قال أي عمل أي عمل منفعة مجهولة فهل هو عمل بناء عمل حبادة خياطة أو إيجارة أو غير ذلك إذن المنفعة المجهولة فلا تسش الإيجار لا بد من الإلم بالمنفعة قال رحمه الله معرفة المنفعة تسوقنا هذا معرفة المنفعة تسوقنا دائما تنفيذ وننبغي أن ننتبه أن هنا عندنا ترتيب في الشروط فأولا نعرف المنفعة وبعد معرفة المنفعة هناك أيضا شروط في المنفعة نفسها وبعد ذلك نستطيع أن نحكم هل العقل يصح على هذا المنفعة أو نفسه فالأولا حينما ذكروا المنفعة من الآن أن, أن يحدد طالب العلم الشروط المتعلقة بالمنافذ وعندنا شروط تتعلق بالعاقبين كما بيننا فمآن ابتدأ رحمه الله بالمنفع لأن الأطف ابتدأ رحمه الله بشد المنفع لأن الأطف لعقد الإجارة المنفع ولذلك لا سألك السائل من فرق بين البيع والإجارة تقول البيع ينقض العقب على الذات والمنفع ذاته فأنت تشتري سيارة عينها وذاتها وتملك ركوبها والانتفاق بها وتشكل العمارة والأرض بذاتها وتملك التصدر فيها بمنافع من سفنة ونحذار أما في الإجارة فلا فض العقد على المنفع ومن هنا سنبين أنه لا يصح أن نقول عقد إجارة ينتهي إلى التنبيج لأن هذا أبدا لا يعرف الشريح ما عقد إجارة واضح بين وإما عقد التنبيج واضح بين أن تقول عقد إدارة ينتهي للبيع عقد بيع وإدارة ما يمشي. لا يجب أن تحدد عقد البيع للذات والمنفعة سبب وعقد الإدارة للمنفعة دون الثات وسنضيّن هذا إن شاء الله من ونوضح كماني صلى الله الله في مثل هذا إذا لو أتح الباب للتلاعب بالحقاءة الشرعية والمصطلحات الشرعية لأحدث الناس من العقود ما لا يحصى كثرة من العقود الفاسدة وتذرعوا وخلطوا ولذلك كان العلماء يأخذون مما يخشى نسخ الفقيل لأنه يأخذ ويضغط شيئا ولا يختم تخريجا فهو يأخذ عقل الإجارة مشروع وعقل البيع مشروع إذن يجود إجارة في هذا البيع لكل إجارة مشروع أو البيع لكن الله أزم بالإجارة من وقته وأزم بالبعيل وحيد لا يصح أن يركب الشخ شيئا ثالثا لا يعرف الشريعة أنه عقل خليط بين العقلين فإذن المنفعة لما قال نعرفة الممثلة معناه أن يحفظ الإدارة في الأصل ونصب على المناهن ونصب على الزوات وسيقرر هذا في المصر الثاني إن شاء الله سيأتي الكلام على ذلك ونبين بماذا يسرق العلماء بين هذين المعين والرقوس قال رحم الله كسكنة دار سكنة دار الدار التي هي مثلا العمارة او البيت العمارة والبيت إذا أجرت تؤجر لأغراب المتعدين فممكن للشرص أن نؤجر العمارة للسكن وممكن أن نؤجرها مستوجعاً يحفظ فيه أشياء وممكن إذا أجرها للسكن أن نؤجرها لمفسه وممكن أن نؤجرها لولده فإذا لا بد من تحديد محل العقل يعني أنا أستأجر منك هذه العمارة للسكن لأنه لو استأجرها لوضع متاعه فيها ربما كان ذلك أضرب العين المؤجرة يعني يضر العمارة فهو إذا جاء يستأجب لبدا يقول أستأجب هذه العمارة السكان فلو أنه استأجرها وفكت ثم فوجئ مالك العمارة بعد أن أجرها ثم العقل بينهما فوجئ به قد جاء مثلا بأمسح وأخلى العمارة وجعل العمارة كم يشتوجب لعراضه فقال له مالك الغمارة إننا أجرتك العمارة من عجل السكنة قال لا أنا استأجرت العمارة ودفعت العشر الثلاث والعمارة من كله فنقول هل اتفقتنا على أن تؤجر للسكنة أو تؤجر من أجل خبض النفاع الذي هو الاستداء قال ما تكلمنا على شيء نقول طيب إذا لم تتكلمنا على شيء هل هناك عرف وبيئة موجودة جعلت مالك الهنارة أن يسكت وهذا موجود في بعض الأحيان تسكت لأن هذا شائع وذاح لك إذا أعطيت الهنارة تسكت قالوا نعم العنائر تؤجر للسكنة فنقول للمستأدر قد اعتديت وخرجت عن العرف وبناء على ذلك لابد نزضى مالك الهنارة بإجارة على هذا الواجه وإن لا تسخ العقب بينكم إذن معرفة المنفعة كسكنة دارية لا بد أن نقول له من في هذه العمارة للسكن وكذلك إذن الذكاكين يمكن أن تؤدر الذكاكين يقول أستأجر هذا الذكام من أجل أن أفتح محن أو أستأجره من أجل أن أحفظ حوائتي فيه فإذن لا بد أن يحدد النظام وهذا كما ذكرنا كله من باب قصم أبواب المفلية للنبال لأنه ربما يستأجر شخص بطريقة وانتفع بطريقة أخرى وهذا يبضي أعيان المال يعني نفرض مثلا أنه اشتأدر سيارة قال لو أريد منك هذه السيارة أشتأدر منك هذه السيارة يوما بمئة كما هو موجودا إجارة السيارات إجارة السيارات على طريقتين إما أن يقول لك خذ هذه السيارة اليوم بمئة أو خذ هذه السيارة كل مئة كيلو بمئة كل جائز يعني سواء جعل العقل عن طريق المسافة او جعل العقل عن طريق الزمان مثل الآخر تأتي وتقول له اشتغل في بناء هذا الجدار اليوم بناء يجوز اذا قدرت عمل بالزمان او تقول له اشتغل في هذا الجدار ثلاثة انتار في مترين اعطيك على كل متر خمسين اذا بناء الخمسين يجوز ان تقدر بالمسافة ويجوز بالزمان. فلو أخذ السيارة واستأجرها بأخذها يوم ثم أخذ السيارة فوضع فيها مثلا تحمل فيها أمتعة تحمل فيها أغراض شخصية تؤثر على السيارة تفرض السيارة السيارة معدل بكور. فوضع فيها أمتعتها فقال لهنا للسيارة ومن حقي أن أمتبع بها يوما كما أشاء نقول لك. نافعه المنفعه اذا حينما يحددان المنفعه ينتج برض ينتج خصومه لكن اذا لم يحدد المنفعه اضطر احد منهما ذلك إلى خصومه الطرفين فلا بد من نعدم ان المنفعه في سكن الدار قال رحمه الله مثل سكن الدار سكن الدار في القديم سكن الدار في زماننا استئجار الفلل والعائل والشقق والغرف الفنادق كل هذا يعتبر آخذا حكم شكن الدار مسائل الفنادق المعافرة إجارة الفنادق تتخرج على ما ذكرهم علماء في إجارة البيوت وسكن البيوت لأن المعادلها منفعة السكنة فجنة منفعة واحد منوعة منفعة واحد وبناء على ذلك نقول إنه يجوز أن نستأدر ينهر عمارة للسكنة أو يستأدر الدار انثله للسكنة او يستأجر الغرفة مثل مستراحات في السفر لو قال له ادرك هذه الغرفة تستجح فيها انت وعائلتك الساعة عشر ريال على ايجارة وجائزة ومشروعا لانه حدد المنفع هو منفع معلومة وهي السكنة على ذلك اذا حصل الاتفاق بين الطرفين على منفعة المعلومة فلا بأس. قال رحمه الله سكنة دارة نعم وخدمة آدمية وخدمة آدمية الآن ذكروا المثال من العقارات منافع العقارات شرع في منافع الشيوان والحيوان المراد به الشي سواء كان من الآدمي أو غيره لأن الله وفق بالشيوان مطلق الحياة فقال وإن الدار الآخر فلهي الحيوان يعني لهي الحياة الحقيقية فسكن الآدمي خدمة الآدمي أي تكون لنفعة معلومة كخدمة آدمية فتقول لرجل أستأدرك يوما بمئة على أن تخدمني أو تخدم والد المريض أو تستأدرا رأسا لخدمة الوالدة أو الزوجة باليوم أو بالشهر أو بالسنة وتحديد لها أعمالها تقول تخدمين في هذا البيت تقومين مثلا بالطبع تقوم بالطبخ،, بالطبخ وتقوم برعاية مصالح البيت تقوم مثلاً إذا أجر استأدر الآدمين بغير بيت في المجرعة يقولوا استأدرك شهراً بألخ على أن تقوم بسطح النخل وتنظيفه ورعايته لا تقدم عنه في المشاقع أو يقول له استأدرك في رأي الغنم غنم أو جبل أو بقري ترى عنده الغنم كل شهر يردك في ملأت هذا جائز على رعاية الغنب ويصلحها ويبتذك بها ونحن ذلك من مصالحها المعروفة بالعرف إذن خدمة الآدلي سواء كان في خدمة المنازل أو تطلع في خدمة السيارة قيادة السيارة أو يكون في خدمة الدوار أو خدمة مصالحة كالبراعة من كل ذلك جائز أو تأتي في ورشة أو منجرة أو مكان خدادة تقول له اشتغل عندي هنا الشهر بمئة الشهر بألف أو اللوم بمئة تحدد له هو وتحدد له إجرته هذه منفأة المعلمة أما لو قلت كما ذكرنا اشتغل عندي وعطيك ألفا في الشهر أو تأتي عندي خادم وعطيك ألفا في الشهر فهذا مزهول لا بد أن يكون على علم لما يطلب منك حتى يكون على بصيرة معقه للإشارة وتعليم, وتعليم علم وتعليم علم يستأذره من أجل المعلم يعلم العلم ومن أنخلته في زمامنا أن يستأذر المعلم لتعليم ولدي أو يستأذر المدرسة المدارس الأهلي الموجودة الآن تعتبر إجارة يدفع للمدرسة أجرى شهرية على أن تقوم هذه المدرسة بتعليم الطالب علمه منتبع ومعروف بالأعراف المسلمين يعلم العلم الذي ي... ي... يعرف لحيث لا يكون ولا إخلال فإذا اتفق على علم ينضغي أن يحدد العلم فيقول له مثلا أريدك أن تعلم ولدي تحفظه القرآن فإذا أراد أن القرآن يحدد القرآن يحدد القراءة التي يريد أن يحفظه عليها ويحدد له القراءة الساحبية بالتجميد أو بدون تجميد ويحدد له ما يطلب منه بالعرف يعني أن يقوم بتعليم ولده بالمعروف فإذا استفق على ذلك قال أعطيك في اليوم مئة أو أعطيك الشهر ألفا فإذا اتفق معه على ذلك فهذا على القول بجواز الإجارة على تعليم القرآن تصبح منفع التعليم القرآن كذلك أيضا يقول له تعلم ولدي علم الفرائض أو علمني علم الفرائض أو أتعلم حدك علم الفرائض أكساعة بمئة فلنبعث به وهكذا على القول بجواب المجارة عن قلول الشرعية وكذلك أيضا علم الحساب فقال له علم الملدي علم الحساب وحدد له بصوى الطالب وحدد له الهتاب الذي يريدها المطرئة وحدد له الساعات وحدد له المدة واتفق على ذلك فلا بأس هذا التعليم العلم أنه من يكون العاقدة المؤذر والمستعدد أن يكون على بيّن وبصير وثوبة هذه الشغوط لماذا نقل أن تكون علما حتى يعرف من نبي له ومن نبي عليه فإذا وقع أي خلل من المعلم نستطيع أن حق الطالب وحق المعلم ويمكننا عندها أن نقول يجب على المعلم كذا أو يجب على الطالب كذا منع ذلك مما يبعرفتك سواء كان الإخلام من كان من المعلم إذن لا تدور أن تكون منفع معلومة كتعليم علم تعليم العلم يكون علما شرعيا وعلما دنيويا مباحا كعلم الطب وعلم الحساب وإن كان بعض العلماء يقول العلم الحساب قد يكون شرعيا لأنه به بعد اللاع القرائب والهندسة ونحن ذلك من العلوم الغير المحرم والمباحل سرعا سيجوز الإجارة لتعليمها قال رحم الله وتعليم علمي يعني وتكون المنفعة معلومة كان يقول له أستأجرك شهرا لألف أو ألفين في تعليم ولدي كل يوم ساعة في علم خساب أو علم الفرائق أو علم الفقه أو نحو ذلك ولا بد أن يحددك المنفعة كما سيأتي في قال رحمه الله تعالى الثاني معرفة الأجرة إذن نخلص الخلاصة في الشرط الأول معرفة المنفعة وقلنا إن هذا هذا الشرط بلا خلاف بين العلماء الله كل العلماء مجمعون لأنه لا تطح الإجارة على شيء مجهول أو على منفعة مجهولة فإذا كانت المنفعة مجهولة ثلاثة وعلى هذا لابد من تحديد نوع المنفعة ويقوم كل من العاقدين على علم بالشيء المطلوب هو الشيء الذي تتفع الأجرة في مقابلة قال رحمه الله قال رحمه الله الثاني معرفة الأجرة الشرط الثاني معرفة الأجرة من المعلوم أن هناك ممنفعة وهناك أجرة في مقابلة ممنفعة والأجرة مائخadas من الأجر وأصل الأجر الحوض عن الشيء سواء كان عوضا من الدنيا أو عوضا من الآخر ولذلك اسم الله ثواب الآخرة أجرا وأما بالنسبة للأجرة هنا فنراد بها ما يدفع لقاء المنفع هذه الأجرة إما تكون من النقدين البهر أو الحضة أو تكون من غير النقدين فيقول له مثلا اعمل عندي شهرا بمئة ريال أيوم بمئة ريال هذه أجرة بالنقد لأحد النقدين أو اعمل عندي شهرا بعشر جنيهات من الذهب هذه أجرى من الذهب وقد تكون الأجرى من غير الذهب والفضة مثل أن يجعل الأجرى من المنظولات كالأطعنة كما يقول له اعمل عندي يوما وعطيك صاها من التمر من نوع كذا وكذا فقال رحمه الله أن تكون الأجرة معلومة يعني الشرق الثاني أن تكون الأجرة المدفوعة لقاء المنفع معلومة فلا تصحكم إجارة على أجرة المجهولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستأدر أذيرا فل يعلمه أجرة فدل قوله فل يعلمه يعني لي يعلمه له حقا والسبب في هذا كما هو معلم العدل فينظر العالم هل الأجرة التي تدفع لقاء عمله مناسبة أو غير مناسبة هم يرضى بها أو غير أو لا يرضى بها وهل تعبه وعرق جديمه وهل تعبه وعرق جديمه وقده ونصبه يستحق هذا الأجر أو لا يستحقه فإن شاء رضيه وإن شاء طالبه الأجر فإذا من الأجر لا بده أن تكون معلومة فمثل ما حافظت الشريعة حق رضي المستفيد والآخر منفعة حفظت أيضا حق الأجير وحق مالك العين أن يكون على عمل بالثمن والمال المكفوه لقاء المنفع التي يذبهها فيشترط أن تكون الأجر معنى فلو قال له اعمل عندي شهرا وأعطيك أجرة قال كم أجرتي؟ قال أرضيك فلا يصح لأن أرضيك هذه جهان ما ندري قد يكون الذي أرضي به لا يرضى ندري ذلك الحامل فقد يكون رب العمل الذي طلبه بخينا شحيحا وقد يكون العامل شريها طمعا فليس هناك قاسم الشرف من خلاله معرفة الحق فإذا الشريعة لا تجدها وإنما خطأ ما يقع بعض الحين يأتي الإنسان يركب السيارة ويستأدرها دون أن يعلم الأجرى وفي بعض الحين سأتي تقول لكم يقول نهن الماء مالك حلالك ما هذا وإذا الكثير ما تقع المشاكل بهذا الأشخاص ويحرج الإنسان ويقع في نوع من حرب فيقول لك ما يهم, ما يهم المال مال ويقول لك العالم ما يهم يعني إن شاء الله يعني أنت كريم أنت كبير فإذا جاء يشتغل عندك وأعطيته أجرة مئة ريال وقال لا ظلمت ثم فقل له كل حقة قال لا ما أقض والشخص النبي يخاف الله ويقول لك قد يستغل مثل هذا فيقول له لا أبدا ما أخذ مئة ريالة نوع من التباعب على عواطف الناس وأذية الناس فهذا يبدأ أحباب بحيث النفوذ أن يستغلوا غيره الشريعة لا تجيز هذه وهذا يتعلن نعلم أن هذه الشروط ما جاءت من فراغ وطالب العلم حينما يقرأ عن الشروط أو بعض من أي احتمال الشريعة يقول لي ماذا تشجدون عن هذه حقوق وينبغي أن تعلم من الذي يفق ومن الذي عليه ويدخل الإنسان ويدخل الأذية والمستأجر كل منهم. يكون ان الى عقد الاجاره على دينه وضيره وطمئن القلب الان يعلم من لديه ومن لدي عليه وربا امل يعلم نمله له ومن الذي عليه فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اذا الايه جاءت تبين ان مقصود الشرع الا يضر العد ولا يضر لما قالت هذه الايه جاءت حدي لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون جاءت في هذه الاموال لكنها نبهت على أن مقصود الشرح قطم أبواب الظلم فلا يجب للشخص أن يأتي إلى عقب إجارة مجهولة ويقول له بعدين نتفر ما أختلف إن شاء الله أنك طير أنك كريم وهكذا العامل قال له كم, كم ستعطيني يقول ما يجبه بالقوة ويقول أبشر إن شاء الله أرضيه ويستغل ضحف هذا كله هناك يجب ينضغي على المسلم أن يتفق مع العامل وينظر مدى رضا العامل وهل راض من ذلك أو غير راض فإنه إذا قال الله سأرضيك فإنه في أن يغليه والله رحيم ما ندري بعض الناس أرضيه القليل وبعضهم لا يرضيك وابن آدم لو كان له واضيان أو سأل ثالثا فإذا لا يفتح هذا وينبغي على الدسل أن يعلم ما الذي له ما الذي عليه بتحديد الأزر في ركوب مثل السيارات أو في إجارة البنان او الخدم او نحن حين ينبغي اني من الذي لهم ومن الذي معرفة علي معرفه الاسره قال رحمن الله وتستحسن في الاديم والضيف في طعامهما وقثوتهما وتصح في الاديم والضيف الاديم هو العامل والضيف المرء المرء المرضعه لكي تسوي هنا لطعامهما وقثوتهما اذا قله اشتغل عندي واطعم وأقسوك أو اشتغل عندي ألا طعمك بطري فلا بأس لأن هذا غريرة طريق يالله معاه كان يعمل عند آدي طفوان بذلك وكذلك أيضا قالوا إن الطعام له قيمة يعني لو قال له اشتغل عندي ألا أطعمك أو اشتغل عندي وعن أطعمك وأقسوك فإنهم في نئيدي فأبسك فإنهم في هذه الحالة يطعمه بالمعروف ويكسيه بالمعروف فله طعام مثله وكشوته مثله يكون له طعامه بالمعروف وما ترهد عليه الضرب وعلى هذا تجوز الإجارة بالمنقولات مثل الأطعم وماذا أن يقول له مثلا آه آه يحدث له الإجارة بالمنقولات لا تقص ممكن بالكساء لو قال له أوصلني إلى الحرم وعطيش بطرتي استشهاده ان الاوب ما درك ان هذا بس ان الشريعه تجيز كل عوض مباح يعني لا يخص اقب الاجاره بالذهب والفضه ولا يخص الطعام ولا يخص بالكساء واننا هيشنا كل عوض مباح ما دون المشافه يدودا كله على عوض أو مثله او كسوه بما ذكر المصنف تغذر قضيهه على اننا عند كسوه يكسوها بالمعروف كتوة في كسوه الشتاء وكسوه الصيف وهذا بالنسبه الان الناس إذا كان الطعام غير معلوم وفيه جهالة ويختلف أحوال الطعام فإنه لا تفحي لأنه يردد حتى يحدد له نوعية في الطعام الذي يفحمه وبناء على ذلك لو قال له اشتغل عندي الشهر بثمانمائة ريال وطعامك عليها اشتغل عندي الشهر بثمانمائة وأنا أفحمه يعني طعامك عليها فحينئه إذا جاءه بطعامه كان يحطي مثل الكرب بدون لحم لأن العام يكون عنده أرده ويرتفت بأرده بإبانه إذا جار الأرض بيباني. فلو جاء ورمى له الأرد وقال له يعني اصلع طعامك أو جاءه بطعام خفيف مثل كسرات النحية وقال هذا هو طعام فلا يجب إذن الطعام ما يقول له وأطعمك هكذا لا بل يحدث يقول له وأطعمك مثلا على أصل كل يوم مثلا الدجاج أو أطعبك اللحن يحدد له حتى يأرض حقا آمن أما إذا كان لم يحدد وكان فيه جهالة فإنه لا يتحذ ذلك حتى يحدد إلى مهنية الطعام ويكون ذلك بالمعروف دفعا للضرع عن الآمن وإن دفن ثماما أو ثبيلا أو أعطى ثوبه قصارا أو قياطا بلا عق ضحى بعجرة العادة على رحمه الله وإن دخل حماما أو ستينه وإن دخل حماما الحمام في زمامنا يطلق على مكان قضاء الحاجة لكن في القديم الحمام كان على الاغتسال وكانت هذه الحمامات طريقا معينة إلى زمامنا لأن هذا ذات وجد فيها الماء ويغتسر فيها فكانت البيوت ضيقة وكان الناس يرصب عليهم أن يغتسروا في بيوتهم يحتاجون إلى هذا النور من الأمافل يقتسلون فيه ويتنظفون خطط الحمام ونحن من يسعد عليه وجود مكان يقتسل فيه فهذا النور من الأمافل كان يؤذل فيدخل ويستأذر الحمام يستأذر يحدث له الماء يحدث له الاغتسال فهذا النور من الإجارة صحيح موجائي كيف تقفل الزوامر إذا جئت لأي حقد مثلا أنا أمامنا أحيان من الاقتصاد تسأل أول شيء ما هي المنفع المقصودة من الحمام غصل البدن هذا الجواب السؤال الثاني هل غصل البدن مأدون به شرعا أو غير مأدون به شرعا مأدون به شرعا ثالثا هل هو منفع مقصودة أو غير مقصودة منفعات المقصودة ويطلبها العقلع إذن هي جادة ولا بعثتها أي شيء سوها هذه الأشياء حتى ولو استأجره للكتابة تقول هذه النمسة نعلم بها شرعا ومقصودة شرعا فحين يريد انتجون إذا استأدر الحمام من أجل من فيه في زمان من البرق كان هناك البرق يغفت فيه وكان ذلك على وجه لا فيه ولا عليا فيه ولا محورة فيه فلا بقى. لكن السؤال المصنف رحمه الله قرر أنه لا تفتح الإجارة حتى نعلن الأجرة فلو أنه دخل الحمام ولن يحدد الأجرة أو راكب السيارة ولم يحدد الأجرة أو نحو ذلك من الأعمال ولم يحدد فيها الأجرة قال يرجع فيها إلى المعروف إلى العرف فحينما تدخل مع الناس في مكان مؤثر وأنت مع الناس كأنك تقول بيثني مثل الناس ويقول لك أجرة مثل وليس منحقي لو كان الإدارة إدارة الحمام الساعة 20 فجاء يطالبك بـ 25 ليس من عشرين ليس منحقي منحقي فتقول لا أدفع إلا العشرين ولو جاء المشتأجل يجعى خمسة أشر ومنه تفع ليس من حقه ويقول له يجب عليك تفع العشرين إذن إذا سكت عن الأجرة رجع فيها إلى وكان بعد السلف فما جاء عن ابن الإنسانين كما ذكره الإمام الضخاري أنه استعجر غازة من الرجل واتفق معه قبل أن يأخذها فلما مضى حمل له متاعه هو أعطاه الأجرة فجاءه بعد أيام و اخذه الى نفس الامل ولم يتفق معه لانه قد حصل قبل ذلك انه متفق بالاجر فسكت رب الضابة لانه مراض بالاجر المعروف فالمعروف عقفا كل شروط ربما فاذا اذا كان قد سكت عن شيء معروف مثل السيارة تركبها الى مكان وانت تعلم ان اجرته العشر ديال وخمسة عشر ديال فنبأ اذا سكت الطرفان لكننا كما قلنا الأفضل والأكمل أن تكون على دينة من أمرك وأن تحدد الأجرة وذلك أضمن لحق الأزيل وأضمن لحق مالك العين أو التفينة. وهكذا السفينة وفي زماننا القاقرة الطائرة إذا جاء وركبها مثل القطار الآن يبكث من يفعل أجرة فإذا جاء وركبه وقال مثلا في بعض الأحيان في بعض أحيانا تركب القاطرة أو يركب مثلا البسدشاء الضواثات الموجودة في زماننا ثم يطالب بدفع الأجرة فإذا قال لا ما أفع كانت الأجرة ريالي فقال ما أفع إلا ريالي الاسم الخطي كذلك لأنك ركب ولمما ركبت ربيثي ما تعارى علينا فأنا أفكى فالمعروف عرفا تم بصوتي شرطا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير قل لا وعلى آله أما بعد فقد قبرض الزلمات رحمه الله القاعدة الشرعية التي تقول العادة من والمراد في هذه القاعدة وهي إعلاء إحدى, إحدى القواعد الخمس التي قام عليها في كل إسلام عليها كثير من المسائل فقر وأحكام المراد من هذه القاعدة أن ما تعرف عليه المسلمون وأصلح عادة بينهم دون أن نعارض الأصول الشرعية أو خالف الشرع فإنه يختكم إلي فتقدير الأجور وتقدير المستحقات يرجع فيها إلى الأرض ولو سأل فسائل ما هو الدليل الذي يثبت أننا نرجع في تقدير الحق إلى ما تعرف عليه ناس فقل إن الله تعالى قال وَلَهُمَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيْهِمَّ بِالْمَعْرُوفِ فجعل حقوق المرأة وقد كما الواجب على المراه القيام بها الواجب على المراه ان القيام بها وكذلك الحقوق التي تدفع للمراه بالمعروف ورد ذلك إلى العقد وبناء على ذلك فإن الحقوق تقدر بما تعارف عليه الناس وبما ترى عليه ضرب عليه في المسلمين فالشخص إذا اتفق مع غيره على إجارة شيء أو تاجير نفسه وسكت الطرفان فإننا ننظر إلى أهل الخبرة ونسأل أهل السوق والتجارة والمعرفة بمثل هذه الأمور الشخص إذا ركب السيارة من الموضع الفناني إلى الموضع الفناني كم أجرته يقولون أجرته مئة مثلا نقول يذنك أن تدفع المئة فإذا طالب صاحب السيارة أو العين المعجرة بأكثر لن يكن من حقه ذلك ولو أراد أن يستأدر أن يدفع الأقل أن يكون من حقه ذلك فيرجع إلى الغرف لأن سكوتهما يوجد ربا معامله إلى الأغلب والأشفر فما درج عليه الناس في تعاملهم وكان عليه أغلب التعامل فالحكم إليه المصير إليه ولو منه بيتا أو شقة ولم يتفق على الكتره ثم مختصنا في النهاية فنسأل أهل الخضرة وأهل العقاب ونقول لهم الشقة التي تكون من أربعة غرف أو بهذه الصفات في الموضع الفناني كم أجرتها في السنة كم أجرتها في الشهر قالوا أجرتها عشرة ألاف ريال نقول للأجيل للمستأدم إدفع عشرة ألاف فلا يجد له أن ينقص عنها ولا يجد لرب الشقة وصاحبها لرب الشقة وصاحبها أن يطالب للأجهر وهكذا بالنسبة للعامل ليستأدر العامل وعمل عنده العامل وجلس في عمله سنة وقال له أعطيك ما يرضيك نتفق بعدينا أو لا يكون إلا أخير أو نحو ذلك فرضي العامل بذلك نقول لأهل خبرة إذا عمل العامل سنة كاملة في سقي الأرض أو رعي الجواب في هذا الموضع أو بهذه الطريقة كم انجرته وقالوا أجرته مثلا السنة أجل نقول يجب عليك أن تبع لشي على هذا المساعد وبذلان على ذلك أنصفنا الطرقين فنحن لم نطالق رب العمل بأفتر من حق مما يجب عليه ولم نعطي العمل أفتر من حقي ونقول سكوتكما عن بيادة والنقص كنا الآمن ما طالق بأفتر عن العرف وكون صاحب العمل ما طالق بالأقل يوجد البقاء على المعروف والشائع والغالب وهذا ما يحتق فيه للنساء الأهل الخضرة إذن هذه المثلة تعتبر من نساء الأهل الخضرة أي يرجع فيها إلى أهل الخضرة والنظر نعم أعطى ثوقه قصاراً أو خياطاً بلا عفض طحها بأجرة عادة مثل الأمر كله هذه أشياء مثل لو جفع ثوق لرسال ليقتله ثم قال للرسال أعطني عشرينه فألنا عن الخضراء قال ما أبيك إلا عشر فألنا عن الخضراء فقالوا اجرى التوصيل هذا الزوب بخمسة عشر اجرى هو عشرون مطالبه بالعشرين هذا المغلب الذي جرى عليه العرف وهكذا بالنسبة لبقية النساء إذن المعروف عرفا كالنسوط رقم فإذا سكت المتعاقدان رجع إلى معرف وهذا لا ظل فيه ولا ضرر فيه لا على ربدي أمان ولا على الأمان لكن لو اتفق الطبقان لو كانت اجرة السيارة بالعرف والشائع مئة ريال ولكن صاحب السيارة قال انا ما اتفقها الا بألف نقول من حقي يعني لو جاء الى رب السيارة وقاله له اي كم تذهبني الى المدينة قال انا ارصبت الى المدينة بألف ريال قال رضيك والاجرة الموجودة مئة ريال نقول اذا اتفقتنا وانتراضيتنا على ذلك يلدمك ان تلسع الألف ويجبك هذه بالأجرى لأنك رضيت بذلك وإذا رضيت بذلك يجبك لأن هذا عقب والله أمر بالوفاء بالعقود فالشخص قبل لا يرضى أن ينسل نذب أو تكون حيث صاحب سيار الظروف أو عنده مصالح لو جلس يحصل مئتين ديال بدل أن يشاثر ويتعث فقال له أنا ما أرضى إلا ثلاث حتى يستطيع أن يضحي بظروفه ويستطيع أن يتخمن بشقة الذهاب وهكذا بمسفل الموافق تقدر الأجرة بالمواسم مثلا لو كان الذهاب إلى الحرم في 20 لكن ففي الأيام الحركة والضيطة يكون بأربعين ديال وركب معه بمعطاء الشيء لأن الحقي أن بال بالأربعين لأن ذلك الرقم وشدة الزهام وشدة المواسم لها أجرة تخصها هذا الذي جرى عليه العرض وهذا الذي منحقه كذلك إجارة الضيور والبيوت ونحنها تقدر في المواسم بأجرة نسلها أستاذ الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا جزاك فضيلة الشيخ المستائل أشكل علي أننا عرفة أشكل أجرة من شروط فشة الأجارة مع نرجع إلى العرف إذا لم تسمى الأجرة فهل يعني أنه لا يبطل العقل إذا لم تعرف الأجرة أستاذ الله بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصفله ومن ونه إما بعد ف بالنسبة لمعرفة الأجرة تشمل معرفة الجنس والنور والقدر فإذا قال له استأدرتك على أن أعطيك ذهبا أو أعطيك هذة أو أرضيك بالريالات أو أرضيك بالهضة ورجع إلى تختير بالعرف وبناء على ذلك إذا كان هناك عرف مقدر به الشيء فلا شك أنه يجوز فتصبح نسالة العرف في حال وجود الدنس والنور والقدر في العرف وتصبح نسالة الشرطية من الصحة كأصل عام وتوضح ذلك أفتر تقول كالآخر الأصل أن الإجارة لا تنفح إلا إذا عرفت الأجر هذا أصل لكن إذا كان هناك عرف إذا كان هناك عرف وأنتم تعلمون أنه ليس كل الإجارة لها عرف يعني مثلا الآن ممكن أن يستأجره في شمي الشديد في موضع لا يشمي في شديد وممكن أن يستأجره في عمل لا يوجد هذا العمل وليس له طرف في موضعه فالإجارة ضاطمة من حيث الأصل لكن أجرة المثل تقدر إذا تم العمل يعني لو تمك الإجارة ومضية الإجارة وتم الحامل العمل ثم بعد ذلك طالب بالأجرة حين ابن تقدر بالنحل بسيذ الأصل إذا لن يكون لها عرف ولن يكون لها تقضير فإن الإجارة الباطلة. وبناء على ذلك يتفق معهم على إجارة ونجلوسة كل عقد الضاطر لكن لو أتم هذا العقد الضاطر أتم ونظى فيه وقال العامل فإن العامل يستحق مالا ويستحق حقا حين يقدر بإجرس المنحل وهذا الذي جعل المصلح رحمه الله يجعل السكوت العاقدين قال في الحمام والقصار ونحيها من المتاعي فخصص لكن نعرف في الأجرة كشرط عنا ولا تعارض بين آمن وخاص يعني ينطي لطالب العلم أن يعلم أن الأصل عدم صحة الإجارة في الأجرة المجهولة لكن لو أنه دخل وفي عرف فنقول صحيح أن لا لكن معروف عرفا كالمسلوطي شرطا هذا بالنسبة للأشياء التي فيها عرف سائع بائع وأشياء خاصة وهي الأشياء التي تكثر فيها وتعاملها تعاقل الناس مثل ما تأتي وتشعب رغيف الخبز وأنت تعلم أن قيمة رغيف الخبز نص ريال أو قيمة ريال لأنه شاء وداء لا تأتي وتقول أجتني من رغيف الخبز بنص ريال أو بعني رغيف الخبز بنص ريال لأن هذا ترت في العرف وانتهى الأمر فإذا وجد الشيء عرف وشكتا من أجل هذا العرف فإنهم يضح أما من حيث الأصل فإنه لا يجوز للعاقدين أن يتجق على إجارة من المجول فلو تم الأمل وأتم الآن للعمل فإنه يقدر بإجارة مذيء كما ذكرنا أسادكم الله فضيلة للشيء في, في إجارة فئر هل يشترطوا أن فعلنا مدد رضاء ومعرفة عمل رضيع وموضع رضاء أسادكم الله وابت من هذا الفئر في إن شاء الله تقطير العمل وإذا إذا كانت هناك إجارة للمرضعة فإنما تجري على ثمن إجارة في المرضعات لهم ثمن أن ترضع الصبي في أول النهار ترضعه في أوسط النهار ترضعه في آخر النهار فهذا أمر برد في العرف ترضعه إذا احتاج إلى الرضاعة هذا أمر فيه عرف ولذلك يحتكم في تقديره وغبطه إلى العرف والله تعالى فثابت من الله فبيلة الشيخ إذا كانت الجهارة في المنفعة تقول إلى العلم هل تجوز الأجارات عليها حسابكم إذا آلت إلى العلم على وجه الله فيه فلا بعتد ذلك يجوز أن يستعجر أمر مجهولا يقول إلى العلم عند الشروع في العمل أو عند ابتدائه يكون ذلك على طبيب الخيار للعامل عند ابتدائه مثل ما يقع الآن يقول للعامل عند عمل حديث وأعطيتني أكريال على أن تعمل في هذا الأمل خل أريد أن أرى هذا الأمل فأخذته إلى البيت ونظر مثلا الكسر أو تكسير المحل أو الشيء الذي تريد أن يقوم به فنظر إلى ذلك وآلى أمره العلم فلا بأس بذلك وهكذا إذا كان على سبيل الخيار على القفل التي ذكرناها في مثلة خيارة رؤية وستهد الله إعانا عنه فسأتكم الله فضيلة الشيء هل يجعن عقد الإجارة مجرد الاتفاق والتفرطين من المجل؟ أم لابد من الاستلام العين موجر أسابكم الله؟ عقد الإجارة لازم ولزومه بالإجاب والقبول والافتراق عن المجلس على أصح أقوال العلماء مخرجا على خيار المجلس في البيت بس نفكر هذا إن شاء الله ولم يخالف لزوم عقد الإجارة إلا بعض العلماء رحمه الله أولهم مرجوح واحدد جمهور الظلماء على نزيم عقد الإجارة بعمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب فإذا اتفقت مع رجل على استئدار الشبقة أو اتفقت مع رجل على أن يأمل عندك وقال لك رضيك وحددت من أجرى وثمت الشروط ثم قال رجعت عن قولي بعدما أوجد فليت من حق العزور ويردمها لثم الإجارة إلا في أحوال مستثناء فنضيمها إن شاء الله وهي الأحوال التي يجود فيها رجوع الأزير وكذا بك رب العين عن إجارة فيها الله تعالى آن أسافكم الله فضيلة الشيخ لكل سائل إذا اتفقت مع الراكب بمذنب معين ثم حصل هناك تأخير مثل زحامي شديد أو بعد الطريق غير المتوقع هل يجوز لي أن أطلق زيادة عن الاتفاق أسافكم الله بالنسبة للزحام وما يقع من المشقة فهذا ليس من حق رب السيارة وصاحب السيارة أن يطالب فيه للأجرة الزائلة والسبب في ذلك أنه مما ترى في العادة والأرض تكون الشوارع ميسرة وتكون الشوارع مغلقة على حسد أحوال الناس ومدرب في عادة الناس أما المقام فيه إذا ركب معه عندما وجد زخام طالبه في للأجرة أو نحن ذلك فلا فهذا من غرب المنافع الذي يتحمله مربشه الاجره وله غرمها عليه غرمه وبناء على ذلك لو كان الطريق فيه عقل وتأخر فانه لا يطالب باجره الزائده على لا لا اجره لانه لم يجد على الامل الذي طلبني لن يزد عليه انت استاجرته لمئه مثلا 7 كيلومتر او 10 كيلومترات أقام الإجارة فأوصل كالعشر كيلو مترار كون يتأخر أو لا يتأخر هذا أمر يختلف حسب اختلاف الأحوال والظروف لا علاقة بالإجارة ولست بنتحمل لذلك هذا شيء ليس بيدك ولا بيدك وبناء على ذلك متحمل هو النسودية كما أن له غن الإجارة فعليه غن عقلها والله تعالى آمن مثلا قالوا لو أنه اتفق معه على عمارة على عمارة يعني قالوا بناء المساكل قال الآن لو فتش هذا الباب كنا طرأ شيء لطالب العام ممكن يتفق معك على بناء العمارة بمليون ثم تتغل الأشياء وتقفل وتقفل حقيمة مثل مثلا ثلاثة أضعاف فيها وقال لك لا أنا اتفقت معك وقيمة كلا وكذا تقول له لا أبدا نخلق تفقنا على أن اتفقنا لو أن هذه الأشياء رخصت ليس من حق أن بالنقص وإذا غلث دوث من خطك أن تضع لك الغم وعليث الغرم وهذا أصل شرعي أنه يتحمل غرمها, غرمها كما أنه يأخذ غرمها لو أن الأشياء رخصت والعنار رخصت إجارتهم ما يأتي لو يقول اخذ الغرم ولا يجب أن نقاط أحد أحداً بهذه الشريعة هذا الباب لحصل بين الناس من فوضى الله به عليك ولذلك إذا اتفق على شيء وأتم الشيء على الثمن والاتفاق الذي وقع بين الطرفين يتمه على ما اتفق عليه له ظنه وعلى هنومه ولا يتحمم بعد ذلك لا رب العمل ولا الآمن ما يقع من الأمور الطارئة مثل ما يقع في البيت وقد يشتري العمارة في مليون ثم في اليوم الثاني بعد أن اتفقوا ثم بيع تشفق متى أشر ثلاث يوم ولو يشتر العمارة ثمتها مليون في اليوم الثاني بيع المشترونها ثمتها عشرة ملايين أبدا ليس للحق أحد طرفين أن يرتع ما دام أنهما قد اتفقوا وكأنهما حينما اتفقوا على الإجارة على أن يذي له عمارة بعد الزنة أو بعد الشهر تحمل مسؤولية الشهر تحمل مسؤولية الشهر غرماً وغرماً وهذا التحمل وهذا التحمل الاتبع والمسؤولية متعلق بالطرفين كما أن ربنا مزم كذلك العامل والمقاول نحن هنا مزم بإتمام الصفقة وآخر دعوانا الحمد لله أخذ العالم صلى الله عليه وسلم